وَإذْقُ ندخُلُهقرَةَ فَكُوا مِْها حيثٌ شأْتم رَ غَد وَدخُلُ البابسُ الجد وَودْخُلُ البابسُ الجد وَقولُوا حَّة النغفِ لكم خطياكم وَسَنزيد المُحسنين فبددل الذيينَ ظَلَوا قوَلا غَير الذي قلَ لهم فَأَنزَلنا على الذيين ظَلَ. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَنْ امن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم وَلَا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فاجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظةً للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي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 وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَّاةً فَوَلَّيْنَاكُمْ مِنْ حَيْثُ تَنْفِرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا عَلَىٰكُمْ فِي يَوْمٍ سُمٍّ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ وَإِنَّ لِلَّهِ عَذَابًا عَظِيمًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَماَا يَشََّقُ فَيَقْرج مِنْه الْ الماء وَإِنَّ مِنهَا لَماَا يَحبطُ مِنْ خَشيَةٍ الله وَمَ اللهَّهُ بغافِل عَمَّا تَعملون أَفَ تَطمَعونَ أي يُؤمنِنُ للَكم وَقدد كَانَ فرَيقُ مِهُم يَيسمَعونَ كَلَامَ اللهَِّ ثمَُّ يُحرفُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إِلَّا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللَّهِ ليشتروا به ثمنا قليلاً